كلا انك كتاب الفجار لفي سجين وما ادراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين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 وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْيَوْمُ كِتَابٌ مَرْقُومٌ يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ يُسقَىٰ كَوْنًا مِن رَّحِيقٍ مَّخْتُومٍ خِتَامُهُ مِسْكٌ وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مر بهم يتغمزون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكيد واذا راوهم قالوا ان هؤلاء الله وما ارسل عليهم حافظين فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون